بقلب سلين إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون فإذ كم آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني تقين فتولوا عنه مذبرين فراغ إلهي فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فرَغَ عَرِيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْكُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُو لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي جَحِيمٍ فَأَرَادُوا بِكَيْدٍ جعلناه من السني وقال إني ذاهب إلى ربي تهدين ربي هدي من الصالحين فبشّرناه بغناء من حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في منام أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمرك تجدني إن شاء الله من الصابرين